من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

Mm-hmm.

No te

I'll <laughs>

sinna

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

One disciplina O

والذاكرين الله كثيرا وذاكرا اعد الله لهم

والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالدين والقالدين

يا حبيبي الله

God

مؤمني لحرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن

Hello. Oh, yeah.

وكذا بالله

الله الله الله الله الله الله

لفضيله الدكتور محمد

ولا

la la la la la